بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت بالأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها